اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تبرجت واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود ان النار ذات وقود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 فَتُنِيمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من 111. ذلك الفوز الكبير 112. إن بطش ربك لشديد 113. إنه هو يبدئ ويعيد 114. وهو الغفور الودود 115. ذو العرش المجيد 116. فعال لما يريد